الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها ايه فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهام مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر كذبت ثبود بالنذر فقال سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسلنا قتب لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا, فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت كَذَّبَتْ قَوْمُ لوط بالنذر إنه نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بقشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فقمسنا, فقمسنا أعينهم فدوقوا عذابي ونذر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 لكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة وكل شيء فعلوه في الزبور وكل صغير